اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هدى بعض خلقه بفضله ورحمته واضل بعضهم بعدله جل وعلا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين ومخرجا للبشريه من الضلال الى الهدى فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثرهم واهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله هكذا وانقضت الاجازه كما هو الحال كل عام وفي كل عام تأتي الاجازه وتنقضي واحوال كثير من الناس كما هي عليه لم تتغير عباد الله ان الاجازه مضت ولم يبق منها الا اعمالنا ذهبت الشهور والايام ولكن الذي بقي هو ما سجل في هذه الاجازه من اعمال اخ المسلم ليس لك خيار ليس لك خيار لان هذا الامر لا بد منه وهو المراجعه والمحاسبه ليس امرا لك ان تفعله او لا تفعله لا لا بد يا اخي المسلم ان تراجع حسابك القريب خلال الاشهر القليله الماضيه هل تعلم يا اخي المسلم ان الارض التي مشيت عليها ستخبر عنك يوم القيامه يوم اذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحالها خير لنا يا عباد الله أن نحافب أنفسنا وبصدق قبل أن لا ينفع الندم وقبل أن تنطق الجوارح بأمل لا نحبه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أخي المسلم أخي المسلم انك اذا لم تحاسب نفسك واستفدت من هذه الاجازه فستقع الاخطاء نفسها في كل اجازه ان كنت من الاحياء ان كنت من الاحياء حاسب نفسك في سفرك فيما ذا علاقتك باهلك صلتك باولادك متابعتك للاولاد والبنات وتعهدهم بالخير لا سيما الصلاه هل مره من المرات في الاجازه الماضيه قلت لولدك او بنتك صلي هل امرتهم بالصلاه هل سالتهم عن الصلاه هل زاد ايمانكم في الاجازه برحله عمره ونحوها ام تم الدخول في صدون جديده من المعاصي المال الذي انفقناه في الاجازه اين ذهب وفي مرضات الله او غير ذلك اسئله كثيره يا عباد الله فاحتاج منا الى اجابه شجاعه ان الذي يجعلنا نطرح هذا الموضوع هو ما نلمس من ضياع الكثيرين في الاجازه ويصدق هذا تمني كثير من الآباء والأمهات وهذا أمر متواتر كثير منهم دائما يقولون اللهم عجل الاجازه نريد الدراسه لماذا يتمنون سرعه انقضاء الاجازه لماذا يتمنون رجوع المدارس لماذا لما يجدونه من اثار فراغ الشباب الذين لن يجدوا من يوجههم ولا يحتغنهم ولا يتلمس مشاعرهم لا يخفى على أحد أن السهر على الفضائيات إلى ما بعد قلوع الشمس كثير من الآباء حتى الذين عندهم أعمال أو ليس عندهم أعمال ينامون قبل الهجر بقليل واولادهم يسهرون بعدهم ساعات على ماذا على ماذا يسهرون الاولاد والبنات يسهرون على ماذا ان الذي يسال بعض اهل الخبره عما يفعله الشباب والبنات في هذه الساعات المتاخره من الليل ان كان في قلبه ايمان ربما لا يستطيع ان ينام من شده الضيق مثير ما يعلم من امور مدهشه كثير من البيوت فيها اكثر من 500 قناه فضائيه 500, 500 500 قناه فضائيه وما يسمونه بالتشفير قضي عمره سبع سنوات بامثاله ان يفتح هذه السفره والعمال السفره وغير السفره يبيعون هذه المعلومات بريالات قليله في عشره او اقل من ذلك والاباء ينامون والامهات مثل ذلك وعلى ماذا يسهر هؤلاء المراهقون والمراهقات مهما كان البيت فيه خير ومهما كان الأب والأم فيه ما خير إلا هذه الفضائيات تنسخ مسخا والله حتى من كان في قلبه إيمان بل ربما بعض الصالحين الذين يشاروا إليهم بالبناء لو يجلسون ليلة واحدة أمام هذه الفضائيات والله ان الايمان لا يذوب وانا استغرب اكثر من 500 قناه فضائيه لو اراد ان يتصفح فقط هذه القنوات ما هو الوقت الذي يكفي ونستغرب بعد ذلك ان بعض الشباب وبعض البنات لا ينامون الا التاسعه والعاشره صباحا هذا الامر لم يعد سرا نفشيه عليكم يا عباد الله هذا امر يتحدث فيه الصغير والكبير امه مخدره امه نائمه وطئ عليها الاعداء بارجلهم لانهم لا يستحقون الا الوص ايها الاخوه في الله الحديث عن هذا حديث يؤلم القلوب وانا اعرف ذلك وربما بعض الناس يقول لي ماذا الاكتثار من الحديث عن هذه الاشياء هذه براعتنا نحبك عماده كيف نخلي ذراعا ملطخا بالالوثاق لا بد ان نظف قبل ذلك اننا يا عباد الله ندرك معانات بعض الآباء والأمهات مع أبنائهم لكن والله لو كان الآباء والأمهات صادقين وطائعين لله حق الطاعه لا اصبح الله عز وجل اوضاعهم ولو بالتدريج ولكن مع الاسف اذا كان الاب والام ينتقدان الابناء المراهقين لانهم يفعلون اشياء مخزيه هل ينظر هؤلاء الآباء والأمهات إلى أفعالهم وتصرفاتهم هل هم فعلا لله طائعون الشاب يقبل على ما يناسبه من الفساد وكذلك الكبار ربما الأب والأم لا يجدان في أنفسهما الإقدام على بعض المعاصي التي يقبل عليها بعض المراهقين ولكن القضيه في ميزان الله سواء هذه معطيه وهذه معطيه اذن يا عباد الله ان الوضع الذي كان عليه كثير من الاسر في الاجازه هو وضع مزري ولذلك صار هؤلاء الاباء والامهات يتمنون انقضاء الاجازه عباد الله وعلى النقيض من ذلك توجد نماذج مشرفه لله الحمد في مجتمعنا بارك الله لهذه الاسر الاجاله تحصيلا للحسنات ومنافسه في الخيرات وهذا في الغالب يرجع الى توفيق الله عز وجل لرب الاسره الذي تمثل قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته والانثله كثيره الدورات العلمية الشرعية في المساجد مخيم الشباب قريبا من البحر قافلة الخير السفر الكثير إلى مكة والمدينة هذا يدل على ماذا يدل على وجود الخير في هؤلاء وجود الصلاح في مجتمعنا ولكن هل لا أعدى هؤلاء أولئك أين أثرنا على الآخرين وما هو مدى تحسرنا على اولئك الضائعين نعم بعض الاباء لم يكن لهم اي ذور في توجيه ابنائهم وبناتهم ومع ذلك تجد ابنائهم وبناتهم من العاملين في الدعوه الى الله هذا فضل من الله احمد عليه ربك ايها الاب بعض الاباء لا يدرك هذه النعمه ان اولاده فيهم صلاح انظر الى اولاد غيرك كيف اوضاعهم سقوط في الرذيله صحبة سوء مخدرات بلالية أسفار مشبوهة وبعض الآباء ربما لا يدرك هذه النعمة وربما أحيانا ينساق مع من يصف أبناءه وغير أبناءه بأوصاف قبيحة كالتشدد مثلا الذي يعرض عن الشهوات متشدد أما الذي يتسامح في بعضها فهو معتدد من هو المنحرف من تظهر حتى يسجل بسبب المخدرات حتى يسمى منحرفا عباد الله لا شك أن اتبراسة وانتظام حياة الناس فرصة كبيرة الآن لمن أراد سطشيح أوضاعه واستدراس أخطائه ولا يكفي عباد الله التحسر والاعتراف بالتقصير لا بد من الحزم لا بد لنا العمل لا بد من التوافي على الخلق لا بد من استنصح فيما بيننا والله عز وجل وصف المؤمنين بما سمعتم بعضهم اولياء بعض اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك الإشارة إليهم سيرحمهم الله يعني هذا أن غيرهم لا يستحق الرحمة نسأل الله عز وجل أن يرحم بعثنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح ذرياتنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رحمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد مع بدايه العوده الى المدارس يجب ان ننبه على بعض المسائل اولا يجب السعي والجد في المحافظه على الصلاه والامر لا يحتاج الى مجرد اقتناع كلنا مقتنعون بالصلاه نريد عملا نريد جدا نريد استهادا بهذا الامر اهم من الدراسه الصلاه الرصيد الباقي ان شاء الله لا سيما صلاه الفجر يا عبد الله قم لصلاه الفجر واوخذ اهلك واولادك الصلاه اهم من الدراسه يا اخي المسلم تخسر لو ان اولادك لم يبلغوا في الدراسه ستخسر شيئا دنيويا لكن ماذا لو لقيت الله وانت لا تصلي في الوقت الا تعلم ان بعض السلف من الصحابه والتابعين قد افتوا بان الذي يتعمد اخراج الصلاه عن وقتها انه كافر فاما من ائمتنا الذين نقتدي بهم ترى النسطره في هذا اي عذر لك يا اخي المسلم اذا لم تقم للصلاه ما هو عذرك لماذا تقومون للدوام يا عباد الله وللمدارس ولا تقومون الى المساجد الامر خطير الامر خطير يا عباد الله اخى المسلم جاهد نفسك جاهد نفسك نعم الامر يحتاج الى مجاهده وصبر وتحمل ولكن يا اخي الجنه خفت بماذا الجنه خفتك بالمتعه والنار خفت بالشهوات لو كان احد سيدخل الجنه بدون مشقه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عاش ما ما تسمعون من السيره عاش عيسى خطنا جاهد عليه الصلاه والسلام واودي في جسد وقتل احب الناس اليه بين يديه ابتلي ببلاءات عظيمه اذاه الكفار واذاه المنافقون وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يجد الطعام عليه الصلاه والسلام حياه ظاهرها البؤس فيما يتعلق بالدنيا ما شنو يبتلينا الواحد ذو قلب النعم ولكن ما هي النتيجه؟ النتيجه سقاع عن اداء الفرائض وبدون حجج ثانيا لا بد من متابعه اوضاع البنين والبنات في المدارس من جميع النواحي اختيار المدرسه قدر الامكان قدر الامكان اختيار الفصل سؤال عن المدرسين سؤال عن الأطحاب مع من يذهب ويأتي هذا الولد وتلك الذين ثالثا الخرف قدر الإمكان أيضا ونحن محاسبون على هذه القضية على إيجاد صحبة طيبة للأولاد والبنات نسألهم من أطحابكم مع من تذهبون ولمن ترتاحون وعن من ترغبون أسألهم كثير من الابناء ما ما يعرفوا الانحراف الا من اصحابه البيت طيب والام طيبه والاب طيب من اين ياتي هذا الانحراف هذه الفيروسات من اين تتسرب من الصحبه رابعا العنايه بحجاب النساء كبيرات وصغيرات طالبات ومدرسات وعلينا ذوق نحن الرجال لا بد ان ننصح اذا راينا تقصيرا في اللبس ننصح غض البنات مع الاسف الشديد عباءتها تفتن وكثير من الشباب يشتكون لنا يقولون صرنا نكره الخروج من البيت بسبب العباءات ما دورك ايها الرجل عباءه فاشله تعالي ايتها البنت ما هذه العباءه كيف اشتريتيها ذهبتي مع سائق اجره واشتريتها ما دورك ان فقط للانجاب اعد الله اهل الاسلام والايمان حتى الحيوانات تنجب تساوينا مع الدهائم في الانجاب ماذا بعد الانجاب عنايه ورعايه سؤال مسؤوليه الانسان يستغرب الان اذا راى هذه المناظر مزعجه من من لباس الفتنه عند بعض البنات صغيرات وكبيرات يستغرب أليس لهم ولي بعد الأحيان يتقطع القلب جمدا حينما يرى رجلا ذا قوام أتاه الله بسطة في الجسم ينشي مع زوجته أو مع بنته وهي في قمة الفتنة أعوذ بالله أليس عنده غيره ألا يستحي من رب العالمين وربما مر عليه بعض الصفهاء ونظروا إلى منعه من معهم الى المحارب نظر شبه وهو لا يتحرك كانه جدار ما هذه الارواح ما هذه الارواح ان رجلا في القديم تنازل عن قضيه في المحكمه بينه وبين زوجته هو يرفع ضدها وهي ترفع ضده الى المحكمه تنازل عن القضيه لان القاضي اراد ان يتاكد ان هذه زوجته في كشف وجهها قال ما دام الامر في كشف وجهي انا لازل عن القضيه غيره غيره عظيمه على المحارم وبعض الرجال يقول انا لا لا اريد السفر ابدا ما دام ان السفر يعرض زوجتي ان يكشف جوازها ترى صورتها ما لا تحل له انظروا الى الاخره الى الغيره غير عظيمه جدا بعض الناس يقولها بمبالغه سمها مبالغه طب انت على ما تسميه اعتدالا ما هو الاعتدال اذا كان يا ولد خالص ان الرجال دور دور في ضبط النساء من يضبط النساء المراه ضعيفه المراه ضعيفه تحتاج الى توجيه ومن رحمه الله بها انه اكرمها بان الرجل هو الذي يقوم على شؤونها فمن رحمه الله بها بعض السفهة يقولون لا هذا احتقار للمرأة يا ما تعرف تفعل الشيء أن الرجل هو الذي يوجهها وهو الذي يقوم على شونه هذا إكرام لها لأن خلقة المرأة ضعيفة تحتاج لمن يصونها هذا من فضل الله وهذا من حكبة الله عز وجل فأين دورك أيها الرجل لابد أيها الأخوة أن يكون لنا وقف قد يعاني بعض الرجال مع الزنات ويقول لها البسي وهي لا تلبس افعلي لا تفعل لكن انا الاقل محاول موجه ان ان يبقى الامر على ما هو عليه ولا سؤال ولا كلام هذا لا شيء وله فهو انه مؤذن بخطر خامسا يقود بعض الناس سياراتهم في الصباح الباكر في ايام الدراسه بطريقه متشنجه كانهم في سباق هذا فيه خطر عظيم على ارواح المؤمنين والحل لا يمكن ذكره الان مشاكل القياده عندنا في في هذا البلد مع الاسف الشديد مدعاه للهم والقلق واحيانا الانسان يصرف النظر عن الخروج بسبب القياده والحلول ليس هذا محل ذكرها لكننا ننبه في هذه الساعات ساعات توصيل ال البنين والبنات الى المدارس ان السرعه يجب الاعراض عنها والاضطراب الذي لا داعي له اثناء القياده بامكان الكثيرين ان يتجاوزوا هذه المشكله لو بطنوا قليلا نصف ساعه او قريبا من ذلك ستتجاوز باذن الله هذه المشكله وقد جرب هذا كما نوصل الاخوه بالانضباط في القياده قدر الانسان والبعد عن المهاثره والمخالفات لقد صارت القياده عندنا ايها الاخوه مضرب مضرب مثل في العالم كله على السفاهه وسوء الاخلاق هل يرضى بهذا احد بلد الاسلام بلد الحرمين يحدثها هذا سادسا على من انعم الله عليه من اهل اليسار ان يتفقد من يعرف المحتاجين او يتفقد المحتاجين بنفسه مع بدء الدراسه ان افتتاح المدارس يا عبد الله ياتي في وقت خلت فيه جيوب كثير من المحتاجين في الوقت الذي تفكر فيه يا عبد الله ان كنت من اهل اليسار ان كنت من اهل المال في الوقت الذي تفكر فيه اي مدرسه اسجل ابني او بنتي وفي اي سياره من سياراتي اعطيها للسائق ليذهب بهذه البنت أو بهذا الولد في الوقت نفسه تضيق صدور بعض المحتاجين بما يبدأ بتسجيل فاتورة الكهرباء أو بشراء مستلزمات المدارس أو بشراء ملابس مغيفة تقي أبنائه نظرات الآخرين فالله الله بسد حاجات إطوانكم وبالإمكان أيها الإخوة التعاون مع دار الخير دار الخير ولله الحمد والفضل والمنة يقوم عليها إخوة يعرفون المحتاجين وعدد أفراد الأسر فبإن كان من كان راغبا في مساعدة هؤلاء أسد حاجتهم في هذه الظروف العصيبة أن يتصل بدار الخير وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا عنه فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم <تصفيق> اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسي عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسي عبادتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عتمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموتى راحة لنا من كل شر اللهم اعز الاسلام و اهله وأذل الكفره وأهله اللهم اذل الكفره وأهله اللهم اذل الكفره وأهله اللهم عليك بالمعتدين من اليهود والنصارى اللهم نكل بهم يا رب العالمين اللهم اجعل كل ايامهم ايام جحيم وبؤس وفقر وهدم يا رب العالمين اللهم سلط عليهم جندا من جندك اللهم ألم فيهم عجائب قدرتك اللهم اجعل كل ايامهم احزانا اللهم اجعل كل ايامهم احزانا اللهم اقر اعيننا واعين جميع المؤمنين بالصقوف دول الكفر يا رب العالمين اللهم شدد بهم من خلفهم وانصر رب العالمين اللهم عليك باليهود المعتدين وبالنصارى الظالمين اللهم كف شرهم وادفع اذائهم عن اخواننا المؤمنين اللهم ادفع اذائهم عن اخواننا في فلسطين وفي افغانستان وفي العراق اللهم احفظ اخواننا المسلمين في العراق بحفظك وادفع عنهم كل سوء يا رب العالمين اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن سماهم ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم اللهم انهم ضعفاء فقوهم اللهم انهم ضعفاء فقوهم اللهم انهم لا نصير لهم الا عند اللهم ادفع عنهم هؤلاء الكفره الفجره اللهم ادفع عنهم هؤلاء الكفره الفجره اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم أقيم, اللهم اقيم علم الجهاد اللهم اقيم علم الجهاد اللهم اقيم علم الجهاد اللهم من جاهد لتكون سلمك هي العليا اللهم انصره نصرا معزرا